أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو اننا نزلنا ال اليهم الملائكه وتكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنون ما شاء الله ولكن اكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين سوى الجن يوحي, يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا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 وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع كثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إِلَّا يخلصون إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَكُونُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا من اذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيَضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ فِي عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ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 كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية كَابِرَ مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا قالوا لن نومن حتى نوتى مثل ما اوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالاته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون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 ان ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والانس ألم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي ولقد كان لكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياه الدنيا وشهدوا على انفسهم أنهم كانوا كافرين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 إن يشأ يذهبكم ويستخطف من دعتكم ما يشاء كما أَنْشَأَكُمْ من ذُرِّيَّةِ قوم آخَرِينَ إِنَّمَا وَمَا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 وحرس حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت وأنعام حرم ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتناء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون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 أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما غزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والذرع والنخل والزرع مختلف نكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من فمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وَمِنَ لَنَعَامَةٍ حَبُولَةٍ وَفَرْشٍ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنْ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلَا الذَّكَرَيْنِ حَرَمٌ أَمَلٌ فَيِنْ أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامٌ فَيِنْ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ لِبَثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ولَا ذَكَرْيَنِ حَرُومَ أَمْلُ أَمْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ فَيَنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ أَهْذَ وَصَيْكُمُ اللَّهُ لِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا, إلا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير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 هَرَّمَ عَلَيْهِمْ شحومهما إلَّا مَا حَمَلَ الظُّهُورُهُمْ إلَّا مَا حَمَلَ ما اختلط بعظم أَوْ جزيناهم ببغيهم ذَلِكَ لصادقون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 يكذب الذين مِنْ قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن فإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة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 ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم مملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق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 ثمَّ أَتَى نَمُوسَ الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِينَ أَحْسَنَ وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَهُ الْذِّلِّ قَائِرَ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا مَأْنُوزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ قَائِمَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن وَإِن كُنَّا عَن دِراَسَتِهِم لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا أَوْ تَقُولُوا لَوْمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَحْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ ظَلَمَ مِنْكُمْ من كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون على آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا يومياتي يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسني ما نؤلم تكن من من قبل أو كسبت, أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا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 فسنتفله عشق أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم لينقى من ملة إبراهيم حنيفا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 بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب ننزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنزر به وذكرى للمؤمنين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 وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَ رَأْسُهَا بَيَاتَ قَائِلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ